وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في الهرب من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله أيها الإخوة المسلمون إن الإقرار بولاية أولي الأمر والاعتراف بولايتهم وعقد البيعة لهم وما يتبع ذلك من سمع وطاعة ونصح بالمعروف عصم من أصول أهل السنة والجماعة وليست مسألة خلافية بينهم إنما هي مسألة إجماعية أن تعتقد بولاية ولي الأمر وأن يكون في عنقك له بيعة وأن تسمع وتطيع له بالمعروف هذا أصل من أصول الدين لما فيه من قيام مصالح الدين والدنيا ولقد كان السلف الصالح يقولون هذا الأمر اهتماما كبيرا خصوصا عند ظهور بوادل الفتن لنفاس به الكثيرة ولعل أبرز سور ذلك ما قام به إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله الإمام أحمد بن حمد الرحيم الله حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة فقد اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق الى الامام احمد وقالوا له ان الامر قد تفاقم وفشاء يعمل القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بامارته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك وقال لهم عليكم في الإنكار في قلوبكم أي بالإنكار في قلوبكم ولا تخرعوا يدا من طاعة يعني لا تخرجوا على وري أمركم ولا تخرعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم انظروا انظروا في عاقبة امركم واسبروا حتى يستري حضرهم ويشتراح منفاجر وقال ليس هذا صوابا هذا خلاف الآثار يعني نزع أيديهم من قاعده وبكتاب السنة للإمام البردهاري رحمه الله إلى رعيت الوجر يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هو واذا سمعت الرجل يدعو السلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سلة ان شاء الله يقول الفضيل بن عياد رحمه الله الام التابعين وشيخ عبد الله ادن المبارك الذي اجتمعت فيه خصال الخير كلها يقول الفضيل رحمه الله لو كان لي دعوة ما جعلتها الا في السلطان فأمرنا ان ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان جاروا وظنموا ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان جاروا وظنموا لان جورهم وظلمهم على انفسهم وعلى المسلمين يا سراحهم لانفسهم وللمسلمين وقال في السلم في هذا الباب زياده الاعتناء به كلما ازدادت ودعت حاجه الامه اللي. وقد يكون قائل ما لك تكرر هذا القول دائما اقول نعم لا بد ان نكرره حتى يقرر في قلوب العباد كلما داعت حاجة الأمة إليه سدًا لباب الفتن أي والذي نفسي بيده ليس إنا سدًا لباب الفتن وليس خرفًا من أحد لا حاكم ولا محكم وإنما نرجو الله أن يكون ابتغاء وجه الله وحده وإلا فنحن نعلم فإننا نعلم نتيجة ذلك من هؤلاء الخوارج سدًا لباب الفتن واي صادا لطريق الخروج على الهوله الذي هو اصل فساد الدين والدنيا على الهوله الذي هو اصل فساد الدين والدنيا والله غير انظروا عباد الله انظروا الى, إلى ماذا حدث بها حينما خرج الناس على اولى امورهم انظروا ماذا وقع في هذه البلد ابقوا ولا حافظوا على دينهم ولا حول ولا قوة الا بالله. الذي هو اصل فساب الدين والدنيا والناظم في سير القوم معنى السلام الصالح من الصحابة رضي الله عنهم زمنا الحجات وما اعتراك ما الحجات الذي قتل اربعين الفا من جلة التابعين والعلماء والذي صلى الله عليه وسلم والذي قال لقد كان سليمان صاحب اثره حينما قال رب اغفر لي وابني ملكا لا يمدغي لأحد من بعدين ومع ذلك صبر الصحابة حتى الصراح من الحجة ابن يوسف الثقافي الذي ترجمنا والذهبي بالسير فقال الحجاج بن يوسف الثقباء السفاق سفاق الدفاع دا ابي دم سعيد بن شفير يعني تنميذ بن عباس رضي الله عنهما والناظف زعي القوم السلب الصالح من الصحابة رضي الله عنهم زمن الحجاج وإلى مروان بن الحكم والب عبد الملك على الأوراق يدرك ذلك فإنهم لم ينازعوه ولم يمتلعوا من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الدين وكذلك, وكذلك التابعون وساداتهم كابن المسيب السعي والحسن البصري وابن زيري وإبراهيم التيني وغيرهم وسيرهم مع ولاة بني عبيه وكذلك الأمه الأوزاعي ومالك والزوري والليه وعطاء وغيرهم فسيرهم مع ملوك بني العباس لا تخفى على من, على من له مشاركة في العلم واطلاع مع ما كان من هؤلاء المنور من ظلم وغيره وأقول أقول لأصحاب الثورات, الثورات ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قول يسطر بما اذ كما بكتابه من هذه السنة النبوية في نقب كلام الشيعة القدرية من رأي اريق به دم فلا رأي اعظم زمن من رأي اريق به دم علوف مؤلفة من المسلمين ومن لم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقف الخير والخير عما كان وزاد الشر عما كان انه واقع سطره شيخ الاسلام ابن تيهية منذ جمانية قرون واكبر رحمه الله تعالى. وسبق من قال الفتنة اذا جاءت لم يعلمها السفهاء وعلمها العلماء. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاة له ويقال ستون سنة مع امام جائر اصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك ولهذا كان السلف كالفضين بن عيض وأحمد بن حنبل وغيره ما يقولون لو كان لها دعوة المزابة بها للسلطان وقال الحافظ بن رز بن الحنبلي رحمه كما في كتابه جامع العلم والحكم وعما السم هو الطاعة مولاتهم للمسلمين ففيها سعاده الدنيا وهبيا سعاده الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على واردهم وطاعه ربهم كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الناس لا يصلحهم الا امام بر او فاجر ان كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن البسري في الأمراء هم ينون من أمورنا خمسة الجنعة والجماعة والأيد والثهور والحدود والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا فنهوا والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وغنموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر وخالي إمام الطحر رحمه الله في عقيدته ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أموهنا وإن جاروه ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم والأخوة المسلمون. لقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان من اهان السلطان في الارض اهانه الله عز وجل. اخوة الامام الترمزي وصحره الالباني عن زياب ابن كرسيب العدوي قال كنت معني بكات رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يهتب وعليه زياب رقاق. فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا. يلبس ثياب الفسة. فقال ابو بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقال ابو بكرة اسكت اسكت سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. قال الحافظ الزهبي في سياري اعلام النبرى. الله رحيمه الله ابو بلال هذا هو من ذا شب يوديه خارجيا لما قر هذا القول كان خارجيا ومن جاهله عد ثياب الرجال الرخاء لباس الفساء ابو بلال هذا مرداس بن عدية خارجي ومن جهله عد تيابا الرجال الرقاة لباسا فصة وقال من اوليبي سيد القدير هذا خبر او دعاء من اهان سلطان الله في الارض اما ان الرسول يدعو عليه اهانه الله واما وانه يخبر عن ان الله يهينه ما كان فهذا واقع انه ليس دعاء بشر ولا قطيعة برحم. هذا خبر او دعاء مفهومه ان من اهانه وعن السلطان اهانه الله تعالى. ولمع ذلك هل نسكت على هؤلاء المصراتين هل نسكت على منكراتهم أم لا بد ان ننكر عباد الله لا بد من الانكار ولكن كيف ننكر عليهم وما ادب النصيحه معهم لا بد من تعلم ذلك اخرج ابن وابن ابراهيم بن عاصم في السنه وصحاحن الباني رحمه الله عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غن للحسام بن حكيم الم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان من اراد ان ينصح فلا يبديه علانيه فلا يبديه علانيه ولكن ياخذ بيده فيخوبه فانقبل منه فذا والا قد ادى الذي عليه. قال الإمام النبي رحمه الله في شرحي لصريح مسلم. اما النسيحة لأئمة المسلمين كيف تنصحوا الامامك واليامك فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وامرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بنسق ولفت وإعلامهم بما غفلوا ولم يبنهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم, عليهم وتأليف قلوب الناس بطاعتهم. وتأليف قلوب الناس بطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله وينقض عنه النووي ومن النصيحة الصلاة خلفهم والجهاب معهم واداء الصبقات الليهم يعني الزكاة وترك الخروج عليهم اذا ظهر منهم حيف او سوء اشراه وترك الخروج بالسيفانيا اذا ظهر منهم حيف او سوء اشراه وان لا يغرو بالثناء الكاذب عليهم وان يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على ان المراد بامه المسلمين الخلفاء غيرهم من لم يقود امور المسلمين من أصحاب الولاء والولاء واخرس الخان والله المسلمين عن اسامه بن رضي الله عنه قال قيل له الا تدخل على عثمان فتكلمه يعني تنصحه فقال اترون اني لا اكلمه الا اسمع الله اسمعكم والله وقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون ان افتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه. وساق قوله صلى الله عليه وسلم يؤتاب الرجل يوم القيامة فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع لي النار يا فنان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر إلى آخر الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال عياض مراده أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإيمان لما يخشى من عاقبة ذلك بل يترفه به وينصح سراً فذلك أجدر بالقبول وقال علامة الشركان وعلامة اليمن قال رحمه الله في السير الجرار المتدفق على حبائق الأزهار ينبغي لمن ظهر له غلط الإيمان غلط الإيمان في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة على على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يزل سلطان الله وقد قدمنا في اول كتاب السير هذا انه لا يجوز الخروج على امه وان بغر في الظلم اي مبلغ ما اقاموا الشلاة وما لم يظهر منهم الكفر البعاء والعهاديث الواردة في هذا المعنى متواطرة ولكن على المأمور أن يطيع الإنم في طاعة الله ويعصير في معصية الله فإنه لا طاعة بمخبوق في معصية الخالق هذي أحاديث رسول الله وهذي أقول العلماء في كيفية وصيحة الأولى نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول ما سمعته وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله الذي أسمع على نمي عنه ظاهرة واباتنة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد بعض الناس يثير شبهة في هذا فيقول نعم كل ما قلت صحيح ولكن هذا في من؟ هذا في الخلفاء الراشدين والآئمة المهتدين أما الحكام اليوم فليس على هذا الباب وأقول لا لا ثم لا ثم لا فهؤلاء أئمة العصر ابن بازم ابن أثيرين والألباني والفوزان وغيرهم من أئمة الدنيا في زماننا قرروا هذا العصر على أئمة وحكام زماننا سيئل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بازم رحمه الله كما في فتاة نور على الدر هل من مرهب السلف نقبلونه يعني الإنكار على الولاة من فيق المنابر وما منهج السلف في نسح الولاة فأجاب رحمه الله ليس من منهج السلف التشريع بعيوب الولاة وذكر, وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يقضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويقضي إلى الخوض الذي يضره ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحه فيما بينهم وبين المشيئ والكتابة والكتابه أو او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير حتى يوجه الى الخير انكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الجنى وينكر الخمر وينكر الربى من دون ذكر من فعله فذلك يجب لعمل الأدلة ويكفي إنكار المعاشر والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها, يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنة في عابد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس من عسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم عثمان فقال إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمْهُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أولا نفستها ولما فتح الخوارج الجهار باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علما عظمة الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزام الناس في آتاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك يعني الإنكار على المنات وعلى المنابر وقتل جمع كثير من الصحابة في غيرهم بأسباب الإنكار العلمي وذكر عيوب العيوب علم علماء حتى أبغض الكثير من الناس وهي أمرهم وقتلوه وقد رواعي أبو ابن غنم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لدي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيبه فيخمو به فإن منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع النجيب هذا هو إمام الدنيا في زمانه رحمه الله وأما علامة الشام وإمام العصر أهل السنة في الحديث إمام أعلى السلطة في بلبه العلباني رحمه الله محمد ناصر الدين قال رحمه الله تعالى في مختصره على صيح مسلم المجاهرة بالإنكار يعني المجاهرة بالإنكار على المرائي في المنى. لأن في الانكار جهارا ما يخشى عاقبته كما اتبقى في الانكار على اثنان جهارا اذ نشأ عنه قتله وعلى هذا الطرق قال ابن عثنين وقال الفوزان وقال غيرهم من ائمة وعلماء الدنيا في زمانهم فماذا بعد ذي الفتاة وماذا بعد الحق ام الدلال هذا هو منهج السرق لأما ما يتعلق به القوم من شبهات كحديث أبي سعيد وإمكانه على مرغان في يوم العيد وقصة سعيد بن جبير مع الحجاب وقصة عبد الله بن الزبير وغيرها من القصص فنرجو إن شاء الله أن يسر الله لنا خطبة نجيح الشبهات في ذلك نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وياكم هداة المهتدين اللهم اجعلنا هداة ربنا مولانا ومولانا برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر. مصر. مصر. مصر. مصر اننا امانه وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين في مكان اللهم احقن دماء المسلمين كل مكان اللهم احقن دماء مكان اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم خذ بناصيته إلى البرن والتقوى اللهم اخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم انا قلبه رحمة على اهل السنة واجعله سيفاً نصلة على اهل الاهواء والبدعة برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرض المسلمين وارحم موتهم وارحم الراحمين اللهم انا نسر قبل الموت توفة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ردك ايد الخوارج في كل مكان اللهم احفر اخوانا والمسلمين في اليمن اللهم قول سوكتهم على الحوثيين المجرمين اللهم انصر الموحدين في اليمن اللهم انصر الموحدين في اليمن واجعلها مقبرة للحوثيين لهذا الجلال والإكرام